El lastr noves teix de l'or xifuna en la una Suya شذى المصباح تزرع النفيط يترن لو كان ديني اصاحد حنفله مغربون لو كان شذى المصباح لن ننسى مش راح نمل يا حبار صبح سيوي غذي القانونه من عيوننا لن ننسى مش راح نمل يا حبار صبح سيوي غذي القانونه من عيوننا شو يا شذى الفطرتني و شيش دهن نغاني شذى الفوار اتني و شيش ثوين نذكر شذى الفطرتني و شيش Hadi mabashum thafa khala was koda Su yasu haru yasil ur shufuna min ayuna Su yasu haru yasil مانده شاللويل مغرب ينغظر شوينه مع اله والمي قلبو كده الشبل القمده مع اله والمي يا شباب يا ريق يا شباب يا خشب ناسك دم بلايون احرو ود يا شباب يا ريق يا شباب يا خشب ناسك دم بلايون شو يسمو احرو يا